أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبت أن جاءكم فكر من ربك على رجل منكم على رجل منكم لواذر واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسقه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 أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلقان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فَأَنْجَيْنَاهُ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَةٌ قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ وَيْلٌ